فإِذَا أُنْفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَ دَكَّةً وَاحِدَةً فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ وَانشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ هَيْئَةً وَيَوْمَئِذٍ وَاهِيَةً وَالْمَلَكُ عَلَى أَرْجَائِهَا ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانيه يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافيه فاما من اوتي كتابه بيمينه فيقول ها انقروا كتابي اني ظننت اني ملاق حسابيه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 ولم ادري ما حسابيه يا ليتها كانت القاضيه ما اغنى عني ماليها هلك عني سرقانيه خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسله زرعها 70 ذراعا فاسلكوه انه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين